أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا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 والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب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 فَأَوْضِرْ إلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَأَوْضِرْ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَوْضِرْ إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ننشزها ثُمَّ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 قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم جعل على كل جبل ثم جزءا على كل جبل منهم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 قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِطِغْيَاءَ مَرْضَاةَ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلِيلٌ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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار, فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يشاء وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ عُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ